50 languages 68 68 كبير وصغير. الالفان اس غراند. الفيل كبير. الفيل الفأر صغير. الفأر صغير. فوشكي مظلم ومضيء. مظلم. ومضيء الليل مظلم الليل مظلم اليا اس كلار النهار مشرق النهار مشرق كبير السن وشاب كبير السن وشاب. الـ nostra abi جدنا كبير السن جدا. كبير السن جدا. Fa 70 anys encara قبل 70 سنة كان لا يزال شابا. قبل 70 سنة كان لا يزال شابا bell i lleig جميل وقبيح, جميل وقبيح الفراشة جميلة l'aranya és lleja العنكبوت قبيح Gras i prim Samin Una dona de 100 quilos és grassa Imra'a-tun waznuha mi'at kilo Hiya samina Imra'a waznuha mi'at kilo Hiya samina Un home de cinquanta quilos és prim Rajul وزنه 50 كيلو هو نحيف رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف كار اي بارات غالي الثمن ورخيص غالي الثمن ورخيص. غالية الثمن السيارة غالية الثمن. الـ دياري اس بارات. الجريدة رخيصة. الجريدة رخيصة.